الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا أدعو <تصفيق> أن Yeah, I don't want لا الله اللهم رب هذه الدعوة الكاملة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته